قَيِّمَ الَّذِي يُنْذِرُ بَأْسًا شَدِيدًا ۗ مِّلَّ دٌّ هُوَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا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 إِ يَقُونَ إِلَّا كَذِبَا فَلَا عََّكَبَ خِع نفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِم إِللَمْ يُؤْمِنُ إِلَّمْ يُؤْمِنُ بِهذَ الحَدِي فِي أَسَّفَ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 بَعثنهُ لِنَعَمَ أَُّحَزبَيينِ أَحصَّالِ مَا لَ بِثُ أَمَدَا نَحْنُ نَ قُّ عَلَكَ نَبَأَهُم بِالحَّ إِهُم فتيَةٌ آمَنوا بِرَِّهِ وَزِدَنَهُ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 يُومِنُونَ تَأْخُذُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ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 وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ زِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَنِئْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا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 وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا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 جدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب وَيَقُونَ السَّبَعتُ وَسَامِنُهُمْ كَلْْبُهُمْ كُرْرَبِّ أَعلَمُ بِعَّتِهِم مَا يَعلَمُهُم إِلَّا قَدِي فَل تُ مارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا اذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدياني ربي وقل عسى ان يهدياني ربي لاقرب من هذا رشد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 دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وَلَمْ تَجِدْ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ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 وَيَن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِنَّ كَلِمَهُ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِسَشْرَابٍ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا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 yuhallawna fiha min asawir min zahabin wayalbasuna thiyaban khadra wayalbasuna thiyaban khadran min suldusi wa istabraqin كئِينَ فِيهَا عَلَ الأأَرَاءائِك نِعََّ السَّوابُ وَحَسُونَتْ مُرتَفَقَا وَضْرِبَ لَهُمَّ سَلَ الرَّج لَنِ جَعَنَالِِ أَحَذِهِ مَا جََّتَينِ مِن أعناب وحففناهما وَحَفَفْنهُ مَا بِنَخلُِ وَجَعَنَا بَينَهُ مَا زَرع كِْتَجَن نَّتَْنِ آتَت أُكُلَهَا وَلَمْ تَظلِبٍ مِنهُ شَيْْئأَ وَفَجرنَا خلَ لَهُ وَكَانَ لَهُثَمَرُ فَقَالَ لِنْصَّاحِبِهِ وَهُو وَيُحَاوِرُم فَقَالَ لِصَّاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ, يحاوره أَنَ أَكْْثَرُ مِنْ كَمَلَ وَأَعّونَ فَرَا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن ردت إلى ربي لأجدن خيراً ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً قال له صاحبه وهو يحاوره أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا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 إِنْ تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا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 وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآءٍ فَقَفِيهَا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 ونضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناها من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تنتظره الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلن نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ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 وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَلْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ الْنَارَ فَظَ انهم موقعوها فظنوا انهم موقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 فَخَذ وَآيَاتِ وَمَا أُذِرُهُ زُوَ وَمَنْ أَظلَمُ مِنا ذُكِ رَبِ آيَاتِ رَبِّهِ فَآأَعْ رَضَعَن هَا وَنَسَمَا قََّمَتْ إَدَ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 وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لن يجدوا مِن دُونِهِ وتلك الكرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح أَبَلُ غَمَ جَمَعَ البَحرَين حتىََّ أَبَلُ غَمَ جَمَعَ البَحرَينِ أَو أَبْْ ضحقُوبَ فَلَمَّا بَلَ غَمَ جَمَعَ بَينِهِ مَا نَ تَخَذَ سَبِيلَهُ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَهُ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا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 قُلْ لِذَلِكَ مَا كُنَّا نَنبُغُ فَرَتْنَ دَاعِيَ الآثَارِ مَا قَصَصَا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطَ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ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 قَا لَا تُ آخِذنيِي بِمَانَ سِيثُ وَلَا تُرُهِ قُنِي مِنْ أَمرِي عُصْرَ فَ طَلَقَ حََّ إِذَالَ قِيغُلَمَ فَقَتَ لَهُ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 قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا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 امّا السفينة فكانت لمسكين يعملون في البحر فكانت لمسكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان ورائهم يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما فَخَلَقْنَا لَهُ مِنْ مَاءٍ كَالُؤْلُؤِ وَمِنَ الطِّينِ فَاخْتَلَفَ بَيْنَهُمْ وَبَعَثْنَا مِنْهُ ذَكَرًا فَاسْتَوَىٰ وَجَعَلْنَا وَأَمَّ الجِدَُ فَكانَ لِغُلَ مَنَةِ مَْين فِي المَدينَةِ وَكانَ تَ تحتهُكَ زُلهُمَا وَكَانانَ تَ تحتهُكَ زُلَّهُ وَكَانَ أَبُهُماَا صَالِحَ فَأَرَادَ رَبُّكَأَيْ يَبَلُ غَ أَشَُّهُ مَا وَيَْتَخِْ جَكًا زَوْمَا رَحْمَةًَ مِ الرَِّك وَمَا فَعَلتُهُ عَنْ أَبرِي ذَلِكَ تَأويلُ ما لَم تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا كُنَّ لَمُوا فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى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 خِزِفَ <تخذ> فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُ جَزَاءٌ حَسَنٌ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا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 كَذَالِكَ وَقَدْ أَحْطَنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض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 فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدَمًا آتوني زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حتى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 افَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أولِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ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 ذالكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا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 أنما أنا بشر مثلكم يوحى يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ارْحَبْ بِهِ فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أحدا صدق الله العظيم